علي عليه السلام اكبر من هذا كله هب ان صدقنا ابن حزم لم يروى لعلي عليه السلام احاديث صحيحه لم يصح في علي عليه السلام الا ثلاثه احاديث نقول الا حديث واحد طيب لم يصح فيه اي حديث هل ينقص هذا من قدر علي عليه السلام أو يبطل دينكم نفس هذا الأمر دليل بطلان مذهبهم لم لأن علي عليه السلام فضائله نقلت بالتواتر رضي من رضي ورغم من رغم فضائل علي عليه السلام لا تعتمد على الثقات من مشايخكم نقلت بالتواتر إذا كانت فضائل علي عليه السلام من اليقينيات وثقاتكم مشايخكم لم يروا شيئا هذا يدل على أي شيء على عدم فضل علي أو على تعمد مشايخكم إخفاء الحق ما الذي يدل عليه هذا الأمر فضل علي ثبت باليقين متواتر وثقاتكم لم يرووا في فضل علي عليه السلام شيئا أو رووا ثلاث فضائل فقط إذن ثقاتكم يخونون الله ورسوله ويكتمون الحق ويخونون الدين وليسوا صادقين وإلا لنقلوا فضائل علي عليه السلام إذن أنتم تأخذون دينكم من الخونة هذه هي النتيجة التي ينتهي إليها كلام ابن حزم ولكنه لا يعي ولا يدرك ما يقول هو يحسب بحسب بغضه لعلي عليه السلام بغضه يجره إلى هذه المقالة ظنا منه أنه سوف ينقص من قدر علي عليه السلام وهو لم ينقص من قدر علي علي كالشمس ضع أمامها غربال يكون النور الذي يصلك إليها أقل ضع أمامها مظله يكون النور أقل من ذلك المقدار ضع حاجزا من إسمنت أنت تضع نفسك في الظلام ولكن الشمس مضيئة ضوء الشمس لا يتغير وهكذا فضل علي عليه السلام أنت وضعت حاجبا أنت المحروم وهذا من الخذلان إنهم يكيدون كيدا هذا من كيد الله لاحظوا كيد الله هذا من كيد الله سبحانه لهؤلاء هو يظن أنه أبطل فضل علي عليه بقي عفي بثلاث فضائل وناقش في فضيلتين سكت عن واحدة إلى أجل غير مسمى أنا في بالي ولكني لأني لم أحضر يعني لم يختلج ببالي الأمر إلا أثناء الحديث الآن وإلا لكنت نقلت مصدره لعلنا نرجع إلى هذه القضية لاحقا أنهم ناقشوا في حديث المنزلة أنه يدل على فضل علي عليه السلام أو لا يدل نقلت لكم المناقشة ولكن هنا في الذي نقلته لم يناقش يعني سكت يعني عنده لعلي عليه السلام فضيلة واحدة وهي حديث المنزلة إذن علي عليه السلام لم يصح ما معنى لم يصح يعني لم يروي الثقات في فضله إلا رواية واحدة وهي حديث المنزلة طبعا هذا جانب أيضا نضيف أنه قد صرح جماعة من علمائهم بتواتر بعض فضائل علي عليه السلام منها حديث الغدير تكلمنا في مناسبة بشكل موسع عن إقرار المحدثين من أهل الخلاف بتواتر حديث الغدير تكلمنا عن هذا في جلسة كاملة وذكرنا المصادر ومن أراد فليرجع ومن الروايات التي صرحوا أيضا بتواترها حديث المنزل فإذن علي عليه السلام قد تواتر فضله فإذا لم يروي أحد فضيلة له فالذي يعاب على ذلك هو الذي لم يروي الفضيلة وقد تكلمنا ايضا في مناسبات متعددة عن أن عدم وجود حديث الغدير في صحيح البخاري يضعف صحيح البخاري ولا يضعف حديث الغدير والسبب في ذلك أن كون الحديث في البخاري يوجب صيررته حجة جعليه أي بالاعتبار وأما التواتر فهو يوجب الحجية ذاتا باعتبار أن التواتر يفيد القطع والقطع حجة ذاتية لا تنالها يد الجعل وضعا ولا رفعا الجعل لا يمكن أن يتعلق باليقين فيقال اتبع يقينك لا يمكن لأن الإنسان إذا حصل له اليقين فإنه يتبع يقينه من غير التفات فاذا لا يحتاج اليقين إلى جعل الحجية بخلاف وجود الرواية في صحيح البخاري فإنه يحتاج إلى جعل الحجية ولذلك قال بعضهم إن البخاري صحيح لأجل أننا درسنا أحوال رجاله فرايناهم ثقات وأحوال رواياته فرأيناها واجدة لشرائط الصحة وبعضهم قال إن البخاري صحيح لان الامه قد اجمعت على تلقيه بالقبول امتهم يعني والا فان الشيعة لا يتلقون البخاري بالقبول ولكنهم يخرجون من الامه التي يقصدون فاذا هم يقصدون الامه يعني امه اهل الخلاف هكذا يقصدون امه اهل الخلاف تلقت الجامع الصحيح لمحمد بن إسماعيل بالقبول وهم يعدون إجماع هذه الأمة يعني إجماع أمة أهل الخلاف إجماع الأمة السنية يعدون هذه حجة فإذا حجية صحيح البخاري ليست ذاتية ليست بالقطع واليقين واما التواتر فحجيته ذاتيه فلا يقاس ما حجيته ذاتيه بما حجيته جعليه نحن الان لسنا بصدد مناقشه مقالتهم في ان صحيح البخاري حجه بالجعل حجه بالاجماع فليكن هنيئا لكم نحن لا لا مشكله عندنا أنتم تلقيتموه بالقبول وإجماعكم حجة اهلا وسهلا لا توجد مشكلة عندنا نريد فقط أن نبين أنه لا يوجد مجال للمقارنة بين الحجية الذاتية والحجية الجعلية صحيح البخاري حجة بالجعل والاعتبار وأما اليقين والتواتر فهو حجة بذاته